يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ظ ل ا ل مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم